وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم